بوك تو شمونيم وشلوش ثلاثة وثمانون ثلاثة وثمانون أفار شلوش الماضي ثلاثة الماضي ثلاثة لتل بين يتصل تلفونياً ياتصل تليفونيًّا أني تلبنتي لقت اتصلت تليفونيًّا للتو لقت اتصلت تليفونيًّا كول هزمان تلبنتي لقت اتصلت تليفونيًّا طيلة الوقت لقت اتصلت تليفونيًّا طيلة الوقت يسأل, يسأل ش لقد سألت لل سألت تم شتي سلت دائما سألت دائما, دائماً ير وي. الس لقد حيت لل لقد ح س الس لقد حيت كل الحية لقد حيت كل الحكية لل علم ذاكر. يتعلم أني لمادتي لقد ذاكرت للتو لقد ذاكرت لمادتي كلها إغف لقد ذاكرت طوال المساء لقد ذاكرت طوال المساء لأفود يشتغل شتغلاد <أني> لقد غلت للتو لقد غلته الاد كلوم لقد غلتطال اليوم لقد غلت طال اليوم خ يكل يأكل. يأكل لت ألت لل لقد الت أخل اكل كل الطام لقد اكل كل الطام.